وَدِفْتَرُوا إِنْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنو فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسابا أنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم مركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم واخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم مأسنا بياتا وهم نائمون او أمن أهل القرى أن يأتيهم مأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا <تصفيق> كذلك نذل قوم ال... فما كانوا ليؤمنوا كم قياس او بشار رندي ما تشربونك توكاي <تصفيق> شيء قياس تلك القرآن قص عليكم من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ذالك يتبع الله على قلوب ال... يتبع الله ولا قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد ويوجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان قوة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق وجئتكم ببينه من الرب فارسل معي بني اسرائيل قالوا ايكون تجئتم عيته فاتبها ان كنتم من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملائمه شككم كده يا جماعه پوزا تو نہ پاس کھا ہے اکثر پوزا چین ملوٹا وغیرہ کو نہیں بار بار کا تو او کم کم سبب تیز تو تو چورمانہ موتنا کا تو سیمان تمھیں <تصفح> مشکل ہے مشینہ مت خاطر دب دب سبب خوشک نہیں نا پس میں باز گئے نہیں تو <سطور> نہ دو سے ہاتھ پوش سر ہم بوانے پہلے ہیں چلیا زرے منافس کروں وہ باز وانٹ کروں تراوی تو که منچرا ائے چمچ کے نہ ائے تمچ کے بھی اندازہ مس نہ نپاسی کروں بروات جانا بروات نہ جانا نہ پسی وانا کی بھی تو نہ پسی کام ملے کروں جی او اللہ ہی من الشیطان الرجیم قال الملو من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرات فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المنقين قال ألقو فلما ألقو سحروا أعين الناس واسترحبوهم جاء قال ألقو قال ألقو الناس واسترحبوهم جاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي أصابك فإذا هي تنقف ما يفقون فوقال الحق وبطل ما كان فوقال الحق وبطل ما كان ويامنوا فوليبه نالكما قلب صاغين أورق السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمن قال فرعون آمن بهم قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة اللي منها أهلها فزافت عالمون لو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف ولو صلمن من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملؤ من قوم فرعنا تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا قبة للمتقين قالوا ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصعهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى دولنا رب بك عهد عاهد لئن لينكشفت عن الرجز لنؤمن ان لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفن عنهم العذاب اذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا فلما كشفنا عنهم الرجز قالوا يا موسى فلما كشفنا عنهم الرجز قالوا يا موسى اما هم رجزه ایذا هم یانکسون. و هم كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَى فِرَاؤُنَ فِي فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَيَنْتَرِمُ مِنْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا غَارِقِينَ قُطًى دَارِيَوُ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إنهم بلهم بالغو إذا هم ينكثون فأنتقمنا منهم فأورقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بأنهم بأنهم كذبوا بآياتنا وكان وأنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهل إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وَإِذَا ما مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ الله يبغيكم اللَّهِ أَبُوئُكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ووعدنا موسى ثلاث نليلة وأتمناها بعشرين فتم من قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني آذور إليك قال لا تراني ولكن آذور إلى الجبل فإن السقر مكانه فسوف تراني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 قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم من الشاكر وكتبنا له في الألواح كل شيء موعدة وتفصيل لكل شيء فخذها من بقوة وأمر قامك يأخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسق سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيلا الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 ولما رجع موسى لقومه قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يأخذ غضبان أسف قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقوتنونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي وأدخلنا برحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفترين والذين عملوا سيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قامه سمعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الراجفة قال رب لو قال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 أنت ولينا فوف لنا وارحمنا وانت خير الغافرين لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انه هدنا اليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون والذين كذبوا بآيات فساكتبها للذين يتقون والذين يؤمنون بالآ فسأكتبها للذين يتقون والذين يمسكون بالكتاب. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة نهودنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون وال. ويأتون الزكاة والذين يؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون بآياته لا يؤمنون بآياته لا يؤمنون مهراج بآياته نبي فسأكتبها للذين يتتقون والذين يؤتون الزكاة والذين يؤتون الزكاة <تصفح> ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الترات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال, والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم <تصفيق> اني الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو, فلا إله إلا هو لا يحيي ويميت فآمنوا بالله, فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن موسى أمة يهدون بالحق وبه والذين يمسكون بالك ومن قوم موسى أمم تيهدون بالحق وبه يعدلون قطعناه مثنى عشرة أسباط أمم وأوحينا إلى موسى إذ سقىهم قم هو نجرب عصاك البح بعصاك الحجر فانبجست منه ثنتا عشرة عين قد علم كلونا ثم شربهم وضللنا عليهم الغم وانزل عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما كانوا يظلمون واسألهم للقرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإن قالت أمة منهم لما تعذون قوما لله مهلكم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ولما عاتوا عمانه عنه قلنا لهم كنوا قرادة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسري وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لغفور رحيم وقد طفعناهم في الأرض أمما إنهم صالحون ومنهم دون ذلك الْحَسَنَاتِ بالحسنة والسيئة لعلهم يرجون فأخلاف من بعد خلف ورث الكتاب يأخذون عرضا هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم على الله ورسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقون الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على بربكم قالوا بلى أن إن كنا عن هذا غافلين وتقولوا إنما شرك أباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهما فتغلقنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ونعلهم يرجون فتنوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم إن كيدمته أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو لا نذير مبين أولم لم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساى يكون قد قطرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هدي له ويذروهم في طغيانهم يعمهن يسألونك عن الساعة يان مرسها وإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقاتها إلا هو في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغد يسألونك كأنك حفي وننهى قل إنما علمها عيد الله ولكنك أكثر الناس لا يعلمون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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعب الله ربهم لين أتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون أيشكون ما لا يخلق شيئا أوهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوه من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون دون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصون وينادعهم إلى الهدى لا يسمع وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمور بالعرف خذ العفو وأمور بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزقنك من الشيطان لزقون فاستعين بالله إنه هو السميع العليم إنه سميع عليم أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا ينقصر وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتميتها قل إنما وما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا لَهُ وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهل من الْقَوْلِ بالودو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأتفو الله إن إنما المؤمنون الله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك من حق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وجادلونك في الحق بعدما تمينك أنما يساقون إلى الموت وهم يوظون وإذ يعيدكم الله إِحْدَى الطائفتين أَنَّهَا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقاطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتثمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عد الله عزيز الحكيم ومن نصر الله من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء من وينزل, وينزل لكم من السماء ماء يغشيكم إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعنق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ش قُلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَعْلَمُونَ وَمَن يُشَاقِقِ الله, يشاق يشاق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَا يَنْفَعُكُمْ فِئَتُهُمْ فَذَنْقَهُ وَأَنَّ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا سَلَامًا زمان که ملاقات کنیم برو بی يا أيها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ ظهره الا متحرفا من القتال ومتحيزا الى فئتيه فَقَدْ باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقاتلوهم ولكن الله قاتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى المؤمنين منه الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنته فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فياتكم شيء ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أتيوا الله, ور أتيو الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا creo الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين خرجوا مندي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمن يحييكم أن الله يحون بين المرء وقلبه אבל وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد لقب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون إن يتخطفكم الناس فآواكم وأيذكم من أصلي ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخون الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخون وآماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما مولكم أولادكم فتنة والله عين وأن الله وعلموا أنما مولكم أولادكم فتنة وأن الله عينده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إنت تقول الله يجعل لكم فنقاً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذا مكر مك الذين كفروا ليثبتواك ويقوض أو يقتلوك أو, أو يخرجك ويُمكرون ويُمكرون الله الله خير الماكرين وإذا تطلع عليهم ما يتناقلون قد سمعنا لا نش قلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإن قالوا الله ما كان هذا هو الحق من عندك فأمطار علينا حجارة من السماء واتنبع ذلك وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يسغفرون وما لهم من لا يعذبهم الله هم يصدون للمسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي فذوق العذاب ما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطفيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضهم فيركمه جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إيانته يغفر لهم ما قاد سنف وإن فانقاد مغى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن أنتهم فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولا ونعم النصير هذه <تصفيق> <أخف> یہ کناں آب لگیتا چھ خامو کتا او آب لگیتا یمنا خراب یختو خراب یختو صين قابل إلى جي، وشئ، شارل. آه شيء هو. نظن شاريني ضابط. جين شو؟ من لا الرحمن الرحيم؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أول دعو دن في ملتنا. قال أَوَلَوْكُنَّ كَارِهِنَ قَدْ يَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْكُنَّ كَارِهِنَ قَدْ يَفْتَرَيْنَا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 فأخذتهم الردفه فاصبحوا في دارهم جاثمين جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا ثم القاتلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونسحت لكم فكيف آسى على قوم كافر وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباء الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القراء أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القراء يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِيثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ مِذْنُوبِهِمْ وَنَتْبَعُوا وَلَا قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْبَعُونَ تلك القرى نقص إليك من أنبائها ولقد جاءت مرسلهم بالبينات فما كانوا ليعملوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا, لأك... وما وجدنا لأكثرهم من أهد و ثم بعثنا من بعدهم موسا إلى فرعون الى فرعونا بها فانذر كيف كان آقیبت المفسدین كيف كان تو واعی کم نگرگی سالی میتی فاظر كيف كان آقبة المفسدين؟ وقال موسى وقال موسى يا فرعون وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالم حقيقي على ألا قل على الله إلا الحق قد جئتم ببيان من ربكم فارسل معي بني إسرائيل قال إنكم تجئت بآية فأت بها إنكم من الصادقين فألقى أصه فإذا هي ثعبان مبن ونزل عيده فإذا هي بيضاء للناضرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تعمر قالوا أرجه وأخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالب قال نعم وإنكم لمن المقرمين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وَأُحِيلَ إِلَى مُوسَىٰ نَلْقَاصَا كَفَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَالْقَلْبُ صَاغِرٌ ألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالم رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذر لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون أو قطعنا أيديكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم مجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آبنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ لنا صبر وتوفنا مسلمين من كسخة ركوع قرآن من يكهم يا ایسی باید ایسی باید محایان پیسران سورشوارا ایسی باید نچارتا انچوانتا باید باید ساکم پاک زمان ایسی باید من احساس سورشوارا پور کچھا باید نوانا وقال الم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض وينذرك والهتك قال سنقتل أبنائهم رسحين سأهم وإنا فوقهم قاهر قال موسى لقومه السعين بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والأقبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستقلفكم في الأرض فإن كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى من معه ألا إنما طائرهم من الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمن فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى دعو لنا رب بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم هم بانغوه إذا هم ينقثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربه التي بارقنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا لقوميا كفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قَالَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلَعَ الْأَكْمَلُ لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ يُذَبِّحُونَ کسونه، یکی و یه فکر ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى سائقًا فَلَمَّا أفاق قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة واعمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون, يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنهوا غافلين والذين بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليجهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي من سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسر ولما رجع موسى إلى قمه غضبان عسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعاجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضافوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي أو ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين يبقى كبيره ولا كما يصور الا الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفتنين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن الغضب الغزب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم, للذين هم لربهم يرهمون واختار موسى قومه سمين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فئنتك تظل بها من تشاء وتهني من تشاء أن تولينا فاقفل لنا وارحمنا وأنت خير الغافر وقتل لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخير وقت لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال, قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسأت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أوزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميد فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدل وقطعناهم اثنتين عشرة أسبا وقطعناهم اثنتين عشرة أسبا الأمم ووحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يزرب بعصاك الحجر فانبجست من الثنة عشرة عينة قد علم كل غناس ما شربهم وذللنا عليهم الغمابة وانزلنا عليهم البن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكل منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدنا نغفل لكم خطيئاتكم سنزيد المحسن فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رزم من السماء بما كانوا يظلمون واصعلهما للقرية التي كانت حاضرة المحر إذ يعدون في السبت إذ تأتهم حيطانهم يوم, يت... يوم سبتهم شرع ويوم لا يثبتون لا تأتهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم ذابوا شريدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم كل شيء به فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قل لهم كونوا قردة خاسئين عدنا ربك رَبُّكَ عليه عَلَيْهِمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَنْ يسومهم سو العذاب إِنَّ ربك الله سرريه لَغَفُورٌ رَحِيمٌ لغفر ررحم وقد تعناهم في الأرض أما منه الصال ف منخذون ذلك ولوناهم بالحسنات والسييات لا العالمهم فخلف من بعدهم خلفون وث الكتاب يأخذون ععرض هذا الأدن ويقول سيفر مثله يأخذه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا على الله إلا الحق فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاقلون والذين يمسكون بالكتاب وقموا الصلاة إن لا نضي أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتدق بقوة واذكروا ما فيه لعلهم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد تقول يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهما فتهلكنا بما فعل المبتل وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وطلع عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانتبأ هواه فمثاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه الحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء سأبسل مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالعدام بل هم أظل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فدوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزعون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعديلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجه من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيرمة لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكة السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عاسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يعمل من يظلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمه يسعرون كان الساعة أيام برساها علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يَأْتِ بِالْبَغْتَةِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا و بابسالیسوع، این آناء ایلا نذیر و بشیر لقومی یؤمنون. زبان این انا ایلا نذیر و لقومی جمال و سلام سو والذي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تفشها حملت حملا خفيفا حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوة الله ربهم ما لئن آتينا صالحا لناكوننا من الشاكين فلما أتىهم صالحا جعل له شركاء في ما الله فما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستيقون لهم نصر ولا ينصرهم ينصرون وإن تدواهم لا عليكم إن الذين تدعون من دون الله عباد ومثالكم فدعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أَرْجُلٌ يمشون بِهَا أَمْ لَهُمْ عيد يبتشون بها أَمْ لَهُمْ أعين يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بها قل دموع شرك أجمل ثم كي دون فلا تغذرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين والذين تدعون لا يستطيعون لا يستطيعون نصرك ولا أنفسهم ينصرن وإلتهم إلى الهلا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يمسرون قد لعفوا من الله إنه ذين تقعوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا ذكروا فإذا هم بصيرون وإخوان هم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لشت قالوا لو لشت بينها والإنذار تبيء ما هذا بصائر بالرب كوهدو ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ الْقُرْآنُ فاستبق لَهُ وأغثه لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تذرا وخشية وَدُونَ الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إلا الذي عبد ربك لا يستهزئون برعبادته ويسبحون له ये जगे से सुनू देते amiciyan शायदो चीज में सियासते नूची वेंची स्प्रे मनोदाते पोसे पोसे की जाने मायरान दू से दुरांदा जावल नजान तो यार दुरांदा मंजारन तिर नहीं जनेती जैसे दो मंदा मंजाम के बांधे पोन पोस मुस ہمز برابر ہے سمزیت میں چے ہے انہوں نے تو تیچی نا تو والرسول فاتقوا الله واسلحو ذات بينكم واعطوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زانتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هو المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاره يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ, وإذ يعيدكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة و جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم إلا من الله إن الله عزيز الحكيم و الله قلوبكم الله الله عزيز الحكيم من قلوبكم به دي.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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الآناق واضربوا منهم كل بدن ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد لقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ذبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغزم من الله وما وَهُجِّرَتْ دَارُ مُبِيصَلْ بَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنَ الْكَيْدِ الْكَافِرِينَ إِلَّا تَسْتَغْفِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ يا أيها الذين أمنوا أتوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدوابع عند الله صم البقم الذين لا يعقلون ولو أرم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مورزون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرن وتقوف نت لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الاقام واذكروا إن أنتم قليل مستزافون في الأرض تخافون أن يختطفكم الناس فأواكم وأيدكم من أسره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تفون الله والرسول وتخون أماناتكم أنتم تعلمون واعلموا أن ما وأولادكم فدنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذْ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فانضر علينا حجارة من السماء ويأتنا بعذاب ألم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان اللهم يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم, يعذب وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يسدون عهر الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المنتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وإذا تطلع عليهم وإي وإي وإذا تطلع عليهم آياتنا لو هذا فذبوني ما <ميسرى> وإذا تطلع عليه بآياتنا قالوا قد سمينا له نشأ ولقنا مثل هذا إن هذا إلا عساوين العوالين. وَإِذْ الله ماؤ كان هذا هو الحق بريقدك فأتر علينا حجارة بر السبية أوتنبي عذا ب عليه وما كان الله ال لا ييعذبهم وؤد فيهم وما كان الله معذبهم بههم ييسفرون وما لهم ال لا ييعذبهم اللهله فيصدون وما ولكن لا يعلم وما البيت إلا العذاب بما الذين كفروا يوفقون أموالهم ليسدوا سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون لهم حسرة وثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشر ليبيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ولا بعضه فيركبه جميعا فيجعله في جهنم أولئكه الخاسرون وقل للذين كفروا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عِزَّتُهُ يُخَلَّدُ بَاقًا سَرَفَ وَيَعُودُ فَقَدْ بَضَّتْ ظُلُمَاتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ هَؤُلَاءِ يَمَالُ الْمَوْلَىٰ